لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا ان هذا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 قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما مَا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك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 انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا فَتَبَارَكَ الَّذِي يَشَاءُ أَنْ يَجْعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ جنا مَاءٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُطُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا وَقَعَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ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 وَللَّسْبِيلِ قَالُوا سُبْحَانَكَ كَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَلَكِن متعتهم داَسُلذِذك غَ وَكَانوا قَوْمَم بُور فَقَدِكَ الذَّبكُم بِمَا تَقُلونَ فَمَا تَستَق يَوْيونَ صَرفَو وَلَ الصرَ وَمَي يَوظْلم مِن كُمنُ ذِقَهُ عَذَابًا كَبراَا وَمَا أَسَلناَا قَدَ لكَ مِنَ المُعوسَلينَ إِللاا إهُ لا يَأكُلونَقامَ وَيَمشونَ فيِي الأسوىاق وَجَعَمَا بَعَبَكُم لِبَظ فِثنَةً أَتَصعون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 كبيرة. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَفَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا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 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شروا مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه وزيرا فَقُلْنَ اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَبَمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجْعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً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 يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي بعث الله رسولاً إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها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 وَأَزَلم مَِ السَّمَ إَِا أَقَهُ غَ لِنُحَ بِه بلَلدَةََّ يْلتَْ وَنُسقَونَّا خَنَقنَا أَعَامَا وَنُسْقِيَهُ مَِّا قَلَقنَا وَأَنَسِيَ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّصْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ هذا كبير وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا الحل اجد وهذا الحل اجاد وجعل لهما برزقا وحجرا من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 فكان الكافر على ربه ضيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه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 فاستوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا تيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا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 نَفْسٌ لَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إَِّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَ صالِحًَا فَأُولائِك فَأُولائِكَ يُبَِّلم اللههُ سَي آاتهِم حَفَند وَكَانَ اللهَّهُ غَفُورَر الرَّحمَا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 يروموا ايات ربهم لم يغروا عليها فم من وعيانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذررياتنا قرة اعين واجعل للمتقين اماما أُولَئِكَ يُعَذَّبُونَ الْغُرَفَةَ بِمَا صَدَّرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ وَمَكْثٌ فَقَدْ كَذَبْتَ فَسَوْفَ يَكُونُ لَزَامًا